بوك تو 40 и 7 47 47 подготовки за паттовان الإعداد للسفر الإعداد للسفر مورش دغو سباكوش ناشيوت كوفر ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبئ شنطتنا. نسمش نيشتو د ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. بوتربن تي تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Не да го заборавиш пасошот. Ла тенса жаваз сефер. Ла тенса жаваз сефер. Не да го заборавиш авионскиот билет. Ла тенса твжкера та тијаран. Ла тенса да ги заборавиш патничките чекови. لا تنسى الشكات السياحية. لا تنسى الشكات السياحيه زيمي كريما سو خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس زيمي جي اوتشيلاتا ز سونتسا سو خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. زيمي جوشيشرد زسونت سوسيبه. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. ساكش لي دزيمش باتنا كارتا سوسيبه. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ سأكشلي دزيمش تورستيتشكي فوداج سسيبه؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ ساقش لي دزيمش تصدر صوصبة. هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ مثلي نبنتالونيتا كشوليتا شرابة تذكر البنطلونات البنطالات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. مثل نظرة فرسكتة كيتشة سكواتة. تذكر رباطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر رباطات العنق والأحزمة والسترات. مثل نبيجاميتة نشنيتة إمايتية. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تي <تصفيق> تريبات تشيفلي أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم Ти требаат джебни, марамчиња, сапун и едни ножици за нокти. Тајтаж ила манадил варкија, васабун, ва мақас азафир. Тајтаж ила манадил варкија, васабун, ва мақас азафир. Ти треба еден чешал, една четка за заби и паста за заби. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسناان ومعجون تحتاج وفرشات أسنان ومعجون أسناان.